إنك لا تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني, فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما استطع ما أهلها فأبوي يضيفهما فوجدا فيها فوجد فيها جدار يريد ان ينقض أقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه ادرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه فكانت لمساكين يامنون في البحر فاردت انا, إيبها فأردت أنا إيبها وكان وراءهم كلي يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أباه فخشنا، فخشنا أي يرهقهما، فخشنا أي فأردنا. أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدر فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك ان يبلغا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك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 منه ذكرى إن مكنا له في الأرض وأتينا كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها وجدها تغرب في أيل حمئة ووجد عدها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 وَأَمَّا مَنَّا مَنَّ وَعَمِلَ صَالِحَةً فَلَهُ الْجَزَاءُ الْحُسْنَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُصَارَ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى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 جعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكّنني فيه ربي خير. فأعينوني بقوتنا لجعل بينكم وبينهم عذبا. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوّب. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرب عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جعل جعله دكّا، جعله دكّوا، وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور. ونفخ في الصول فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عذاب الذين كان تعيونهم في غطاء عندك وكانوا لا يستطيعون سماع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 كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يغوون عنها حي لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو دئنا بمثله مددا اولئك أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلىه كم وإله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا الصالح. يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافت هيا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا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 فهب لي من لدنك وليا يرثني, يرثني ويرث من آل يحقوب واجعله ربي رضي الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل من قبل قال رب أن يكون لي غلام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 ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى فأوحى إليهم أن سبحوا أن سبحوا ذكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآخر أتيناه الحكم صبيا وحنا نمن لدننا وزكاة وكان تقيا وبرى بوالديه ولم يكن جبارا صيا وبرى بوالديه ولم يكن, جبارا ولم يكن جبارا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 فتمثل لها بشرا سويا قالت اني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت ان يكون سأسني بشهو ولمك ضعيا قال كذالك قال ربكي هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا قضيا